وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْفِلُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَانِهُمْ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 قَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ نَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ نَضَارًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ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 ق يَجعلونَ صَادِعَهُم فيِي آذَنِهِمْ يَجَعللُ ل أَصَادِعَهُم فيِي آذَنين مِنَ الصَّوائِقِ حَذَرَمَود واللَّهُحيثُ بِنكَافِرين يَكَادُبَرْركُ يَققَفُ أَذ صَارَابٌ قُ مَا أَضَ أَلََّ شَوْوق وَإذاَا أَومَ عَلَيهِم قاموا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 السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنذابا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وعدت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 ظاهرا وهم فيها قالبون ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما دعوه بتم كما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم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 وَآلِنُوا بِمَاأَزَللتُم صَِّق لِمَا معقُم وَدا تَقُ أَ وَلَ تَاف بِ وَلَا تَشَْو بآياتِ سَمَنَ قَينَ وَإ يَفَاتَّق وَلَا تَجِسُ الْ الحَقَّ ب باق وَتَكثُم الحََّّ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 بل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم منصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْدَّحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ قُلْنَا عَفَا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 ثُمَّ رَدَدْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّ اللَّيْلُ عَلَيْكُمْ غَمَامًا وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أذنى بالذي هو خير اهبتوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكتوبون بآيكِ اللهه وَيقتُون النَّ بينَ بويرِ الحَقق ذَلكَ بِماَا عصَ وَكوا يتَبون إِ الذي نَ آمَن والَّ نَهاد وََّ صار الصابِينَ مَن آمَنَ بِلهه واليَومِ آ آخر وَعملِ فَلَهُ أَدوهم فَلَهُ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِنَّ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لكنتم من الخاسئين ولقد علمتم الذين اعتذوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا فردة خاسئين فجعلنا نكالا لنا بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين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 وَاليتامى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَن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 عليهم فظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارات فأدوهم وهو محرم عليكم إقراتهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا فزي في الحياة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 ولقد آتينا موسى الكتاب وطفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بِمَا لا تهوى أنفسكم استجبرتم ففريقا مكذبتم وفريقا تقتلتم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 فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله مِن فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذابهم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 ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الثور خذوا ما آتيناكم بكوة واسمعون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 من كان كَانَ لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكثر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهداً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 ويجزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكف فيتعلمون منهما ما يفركون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُولُوا رَاعِنَا وَكُولُوا نُنْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَدِيمٌ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَقْتَرْصُ بِرَحْمَتِ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 فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلوا ممن من منع مساجد الله أن يذكر في هسبه وسعى في قرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا قائفين لهم في الدنيا خزيون لَهُ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ نَكِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَمْشُوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ الَّذِي اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كل له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 109. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم 110. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن الله هو الهدى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 مقام ابراهيم مصلى وعاهدنا الى ابراهيم و اسماعيل ان طهروا بيتي للطايفين والعاكفين والركع السجود واذا قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن من بالله واليوم قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وجئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمنا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 الله صقَقَلَكُ مُذدينينَ فَلَا تَوتَُّ إِلاا وَأَنتُم مُسمونون أَمْ قُتُم شودَاأَ إِذ حَبَرَ يقُوبَ الْ المَوْوتُ إذ قالَاِ بَنِي مَا تَععبُدُونَ منِن بعِْي قوا قالوا, قالوا نعبُضُ إلَ هَكَ وَإِلَهَا آبائِكَ إبَرااهمَ وَإسْناعلَ وَإِسحاقَ إلهه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 وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ رَسُولَ مِن مَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ الله اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ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 وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بتابع قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ الْعِلْمُ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 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ إن إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا قَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا قُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُوكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَكُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَبُونَ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 صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمُ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ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 الأليم قُلائكَ الذي نَشر البللَتَ بِالهود وَ العذااب ب موثرَ فمَا أصبََهُمعَ الن ذَكَ ب بأن الله نَزَّل الكتاباب الحّ وَإ الذي نَقتَلَف في الكتاب في شقااق داين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 أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا قتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداة بإحسان. ذلك تغفيف من ربكم ورحمة فمن اعتذا بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوثِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا على عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عليم فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ وَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعَدُودَاتٍ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 ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكون وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي ذات عام فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشبون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 وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبِيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجُرُ ثُمَّ أَتِنُّوا السِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُونَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاغِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آي لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتذلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحجة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 فإن انتهوا فإن الله رفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشام الحرام والحرومات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 124. وفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم 125. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا 126. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق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 هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع أمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاء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 119. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لهم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 وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلِ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِقُوهُمْ فَيُقْوَانَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ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 ولا تقربوهن حتى يطهروا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرص لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم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 والمطلقات يتربصن بأنفسهن فلا تتقروا ولا يحل لهم أن يكتن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وابعوا لكهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وَلَ بِثْنُ ال الذي عَلَهَّ بِالمارُوف وَلجَالِ عَلَهَِّذَجَ واللههُ عزيزٌ حَكيم حَققَلَ قُ مَ الرتَان فَإِسَكُم بمعوفٍ أَْ تَسْرحم بِعرْسَان وَلَا يَحِل لَكُمْ أَن تَأخُذُ مِن م شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا تناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون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 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَغْرِعُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُنْسِكُوهُنَّ ضِرَارٌ لِتَعْتَبُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَسَّهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعرضكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعبلوهن أن ينكحن أزواجهن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 عشرا فاذا بلغنا اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعل في انفسهم من المعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرفكم به من خطبه النساء او ادنا في انفسكم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 واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المبتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَانْسُوهُ مَعْرُوفًا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن بَعْدِ مَا مَسَّهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ أَن تَعْفُوا أقرب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 وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ال كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَلَمْ تَرَيْنَ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ ذِيَارِ إِبْرَاهِيمَ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللهَ لَهُ فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حَسَنًا فيضاعفه لَهُ أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسك وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل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 تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ قَانُوتَ بَنِي كَ قَالُوا, قالوا أَنَّ يَكُونَ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ منه ولم يؤت مِنَ الْمَالِ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 ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جانوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفوا الله الناس بعضا ببعض لفسدت الأرض ولكن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 ولو شاء الله ما قتت ولاكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بين فيه ولا خلاقه ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون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 وإلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حبارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نمشزها ثم نفسها لحما فلما قَالَ له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير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 له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر ولو ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا يبات <تصفيق> ما تثبت ومن ما اخرجنا لكم من الارض ولا ينمم <تصفيق> الخبيث منه تنفقون ولست باخذه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويؤمنكم بالفحشاء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 فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبذوا الصدقات فنعم ماهين وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير 124. ليس علي توداهم ولكن الله يهدي من يشاء 125. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم 126. وما تنفقون إلا بتغاء ودي الله 127. وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون 128. أحسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعقف تعرفهم, تعرفهم بسيماهم لا يسهلون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم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 وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُجْزَوْنَ فِيهِ إِلَى الله ثُمَّ وَفَّاكُل كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَبَا يَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَنَّا فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِرٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا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 وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَقُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَذِنَاءً لَا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَقُونَ تِجَارَةً حَاظِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا